قل من يشير إليها من أهل الحديث وذلك ما أشار إليه أحمد الغماري في جؤنته جؤنت العطار فقال قولهم في الأسانيد أخبرنا في الثانية أو الأولى أو الخامسة فبيلنا أن معنى أخبرنا في الثانية أو الأولى أو الخامسة أي حدثه وهو في السن الثانية يعني معناه أنه كان أبوه يسمعه يأتي به ويسمعه وتحدثنا عن مسألة الطباق وتحدثنا أيضا عن الحضور والسمع والفرق بين الإحضار والإسماء أو الحضور والسمع فالإحضار أن يكون طفلا صغيرا يحضره أبوه ويأمر من يكتب أسماء الحاضرين في السجل أو في آخر الجزء الذي يمليه الشيخ أن يكتب اسم ابنه وأما إذا كان يسمع بنفسه كان كبيرا في السن فيقال له الإسماء واليوم كما لا يخفاكم أن هناك حفاظا وأئمة كبارا في بعض الأحيان يكون بينهم ماذا يكون بينه تفاضل؟ فلذلك نرى الحافظ الذهبي في التذكرة يذكر بعض الحفاظ ويذكر أن هذا الحافظ أفضل من غيره وليس التفضيل المطلق إنما التفضيل النسبي ويذكر أيضا التوثيق وليس التوثيق المطلق إنما التوثيق النسبي وتعلمون التوثيق النسبي أو التفضيل النسبي. يذكر راويين أو يسأل الشيخ عن راويين فيقول هذا أوثق من هذا هذا أوثق بالنسبة لهذا لكن لو سئل سألته استقلالا فيقول لك ضعيف هو ضعيف لكن عندما يسأل مقرناً بالنسبة لمن ذكر معه فكيف هو؟ هو ثقة أو صحيح الحديث ليس التوثيق الإطلاقي إنما نسبي يعني لو سألته ما رأيك في الراوي الفلاني يقول لك ضعيف لكن عندما تأتي براوي أضعف منه فيقول لك إيش صدق صدق أو ثقة يعني بالنسبة لهذا كذلك في التفضيل من الناحية الحفظ يقولون هذا أحفظ من هذا نسبيا لحديث فلان ويفعلون هذا مع تلامذة الشيخ إذا كان الشيخ له تلاميذ فيقولون الشيخ حديث فلان أوثق من حديث فلان مع أنه معا أخذ عن شيخ، ولكن بالنسبة هذا أوثق من هذا هذا أوثق من هذا واضح؟ كذلك يقول الحافظ وهذه مسألة التوثيق النسبي لا يعني أننا نصحح الحديث بمجرد التوثيق النسبي واضح؟ ولذلك أيضا في مسألة الحفظ إذا كان الحافظ متقنا لبعض الأحاديث أو إذا كان الحافظ متقنا أو يتقن الآداء فخذوا مثلا أبا بكر محمد المعروف الجعابي هذا كان إماما من الأئمة أبا بكر محمد ابن عمر ابن الجعابي يقول في الحاف الذابي يفضل الحصان كيف يفضل الحصان هذه العبارة تكلم فيها العلماء كثيرا عندما قال يفضل الحصان في ماذا يفضل الحصان هناك حصان كثر لماذا يفضلهم هذا؟ فهو أفضل من سائر الحفاظ لماذا؟ فلذلك هذه الربارة إما أن يبينها قائلها بنفسه أو أن يبينها تلامذته من الألفاظ هي معروفة للتوثيق أو للتجريح النادرة لاستعمال فإنما يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى شرح الإيمان وإلى صاحب المصطلح الذي أصمه ويرجع فيه أيضا إلى تلامذته الذين لازموا الشيخ وسافنوه فيبينون مصطلحه وإما أن يسأل ماذا تعمل لكذا وهذا سيأتلكم إن شاء الله في ألفاظ التجري الإمام أحمد يسأل فيحرك يده هكذا يعني تعرف من هو تنكر يسأل عن الراوي فيحر الكراسة هكذا أو يحر الكراسة هكذا وآخر يسأل عن الراوي فيخرج لسانه، وآخر يسأل عن الراوي فيغمض عينيه وآخر يسأل عن الراوي فيقول ذو لحية طويلة ويسأل عن الراوي فيقول مثل ثيام بي صابور ويسأل عن الراوي فيقول مثل حية الوادي ويسأل عن الراوي فيقول لا يساوي فلسه ويسأل عن الراوي فيقول لا يساوي بصلا ويسأل عن الراوي فيقول يثبج الحديث ويسأل عن الراوي فيقول يخلق ما يقول ويسأل عن الراوي ويقول نابرة نابرة وهكذا مستراحات معروفة فإذا هذه المصطلحات إما أن تكون معروفة أو إما أن تكون غير معروفة يبينها صاحبها أو تلامذة الشيخ صاحب الرسم وصاحب المصطلح فهذا القول من الحافظ الذهري صير في الرجال في أبي بكر الجعابي وهو إمام الأئمة ومن كبار الحفاظ وله قصة معروفة مع بعض المحدثين سبق أن ذكرناها فهذا عندنا يقول يفضل الحفاظ بماذا بماذا يفضل الحفاظ هذا يفضل الحفاظ بماذا وأطلق كل الحفاظ لأنه آذنا للتعريف يفضل الحفاظ فبينا بأنه يسوق المتون وألفاظها بأنه يسوق المتون وألفاظها هذه فائدة مهمة على وجازتها وقصرها وهي تعتبر من الألغاز ولكنها فائدة ثمينة تستحق الرحلة ذكرها الحافظ الذئب في التذكير ماذا قال؟ أبو بكر محمد بن عمر ابن الجعاب يفضل الحفاظ يفضلهم في ماذا يفضلهم؟ بأنه يسوق المتون المتونة بماذا يس... كيف يسوقها؟ بألفاظها يسوق المتون بألفاظها ومن هذه المزيئة فضلوا الحافي الذهبي على ماذا؟ على سائر الحفاظ طيب السؤال وباقش الفصان ماذا يفعل إذا قرأتم عبارة الحافي الذهبي يقول بأنه يسوق المتون بألفاظها وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك لا أقول من هذا وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك ما أن باك الحفاظ أو أكثر الحفاظ يتسامحون في ماذا يتسامحون في ذكر الحديث فهناك من يجزئ الحديث وهناك من يذكر موضع الشاهد وهناك من يروي الحديث بمعنى ولكن الحافظ أبي بكر كان يسوق المتون بألفارها ولهذا استحق أن يكون أفضل الحفار أفضل الحفار فهو أفضل الحفار من هذه الناحية من هذه الناحية وهذه الفائدة نقتصر عليها اليوم لأن البارحة طولنا في فائدة الطباق فائدة الإحضار والسماع وفائدة السن أخبرنا في الثانية والأولى والخامسة وغيرها لذلك سمي الله ونبدأ اليوم إن شاء الله والبارحة أيضا تكلمنا على أشياء فقهية يعني ما, ما يخرج من ماذا يعني من البرأة أو من الرجل من دود وحصى فهذا لا وضوء فيه على الراجح وحتى الإفرازات التي تحدث لا وضوء فيها أيضا على الراجح كما تكلمنا أيضا على ماذا على من نزع الخفة أو الخفين نزع الخفة أو الخفين وطبعا ذكرنا فيه مذاهب ويالعلماء يذكرون مذاهب أربعة والراجح منها أنهم يقولون إذا نزع المالكية عندهم قولان في النسقل إذا نزع الخف يعني يغسل الرجل فقط هناك من قال يعيد روضه هناك من قال يعيد روضه والصحيح لا يغسل الرجل ولا يعيد لأن كثير من السلف لما سئلوا قال أرأيت لو حلق الرجل شعاره أو حلق رحيته طبعا حلقة حرة ولكنه فعل غره الشيطان وغرته نفسه المسكين فتبعها وانقاد لها وانقاد لها فماذا عليه أن يعيد الوضوء لا لا يعيد الوضوء إذن هذا هذا هو الصحيح وقد ذكرنا أيضا إن المسائل ثقيلة إما أن تكون هذا هو الأصل وإما أن تكون رخصة والرخص لا تناط بكثرة الشروط وقد ذكرنا في مسألة المسعى الخفين ما يشير إليه المالكية من شروط شديدة من هنا إلى إلى الشان شروط كثيرة من هنا إلى خف يعني ما شاء الله يعني أن يكون الخف من جلد يمكن أن يضرب به أن يسافر به على الرجل مسافة ما تقصر فيه الصلاة عند المالكية ولا يقع له شيء أن يكون جلبا حقيقيا وأيضا أن يكون فيه ثقب وأيضا الأشياء من هذا ما أنزل الله بها السلطان بل كما قلنا لكم المسح الخفين أن يدخلهما على الطهارة ولمسافر ثلاثة أيام بليامها وللمقيم يوم وليلة وما ما ورد من أن من غير التحديد فالمسعى من غير التحديد فهذا وارد أيضا وصحيح قد قال به كثير من العلماء ورد في حديث وأحاديث فقد جنع بينهم العلماء قالوا إذا كان في الصفر فكما قال الشيخ الإسلام متيمية وخاف على نفسه المرض إنسان يعني تعب وعارق فإذا نزعه عمر فما يمرق فلو بقي ما شاء الله أن يبقى يمسح عليهما فلا بأس فلا بأس وقت قال عمر يعني منذ و... منذ متى وأنت تمسعوا علينا؟ قال منذ أسبوع قال أصبت السنة أصبت السنة فشيخ السنة المتينية جمع بين ماذا؟ بين هذا الذي قلنا لكم قال إذا خاف على نفسه الضرب إذا خاف على نفسه الضرب وأيضا هذا الشيخ الألباني الشيخ الألباني وأيضا الشيخ المباسي اختياراته الفقهية ثم أيضا عندنا مسألة أن كثير من الناس كأنهم يكرهون أن يأخذوا بالرخص وهذا ما ينبغي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ليس من البر الصيام في الصفر وهناك حديث بإسناد حسن عند البياقي والصحيح أنه ضعيف ما لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبلة ياما فإذا حتى قال إبراهيم من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان فهو شيطان ويمسح على التساخين ويمسح على كل ما يسطر به الرجل حتى ولو كان مخرقا حتى ولو كان مخرقا لذلك لما سئل سعيد المسيّر وسئل غيره فقال ما كانت خفاف الصحابة إلا مخرقا ثم قال فانسع عليهم ما تعلقتا برجلك ما تعلقتا برجلك ولذلك تأتي إن شاء الله غزوة الرقاع إلى أنها من كثرة ما تخرقت ها الخفاء الصحابة أخفاء الصحابة وخفاء الصحابة هذا هو فإذن اليوم وقفنا على قول أبي هريرة اقرأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فارك في شيخنا واجزه عنا خير الجزاء وقال قال البخاري رحمه الله وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث لا وضوء إلا من حدث قال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث والحدث كان في الصراع المؤلف هو الخارج من السبيلين والصواب أن الوضوء يكون أيضا من النوم ويكون أيضا من مس الفرج إذا كان بقصد الشهوة ويكون أيضا من أكل لحوم الإبل أم أما من الدم وغيره فسيأتي ثم أنا أحب أن أسأل سؤال الحدث الحادث في اللغة هو الشيء الحادث هو الشيء الحادث لكنه نقل إلى الأسباب الأسباب التي تفضي إلى النقض أسباب ناقضة فالنواقض إما أحداث وإما أسباب إما أحداث بذاتها وإما أسباب والحدث ألو محسوس أم معنوي؟ بالنسبة للشخص معنى. ها معنى. كيف معنوي؟ بالنسبة للحدث هكذا يقال بالنسبة للحدث فهو محسوس لأنه له جرمى وبالنسبة للشخص فهو معنوي. فلو رأيت رجلين لا تدري أيهما على وضو أيهما على وضو فإذا المسألة كيف هي مسألة معنوية وهذا الأثر الذي أورده البخاري وأورده معلق عفواً معلق ولكنه بسيرة الجزم وقال أبو راية وقال أبو راية هذا التعليق هذا يسمى معلق وصله إسماعيل القاضي وصله في أحكام وهو أيضا بإسناد صحيح وورد أيضا حديث مجاهد موقوفا عليه موقوفا عليه وورد أيضا في كتاب الطهور هذا لابي عبيد عنده كتاب الطهور هناك نسميه كتاب الطهارة أو كتاب الطهور وجود عندهن لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو ريح وسيأتيكم إن شاء الله حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا في الوعاء أو تشم ريحا يعني لا تنصرف فإن الشيطان يخيل لك أن الوضوء أنك خرج منك شيء أنك لست على وضوء انتقل وضوءك فماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا أو تشم ريحا لأن اليقين لا يرفع بالشك هذا عند عفوا عند الـ عند, الـ عند الاحناف وعند الشافرية وعند الحنابلة ما عدى المالكية فقال اليقين يرفع بالشك سياتي إن شاء الله كما في المرشد والشك في الحادث على تفصيل في مسألة الشك إما الشك في الحادث وإما الشك في الطهارة شك هل توضع أم لا؟ يعني فليتوضع شك هل خرج منه شيء أم لا؟ انتقل وضوء أم لا؟ أنت على وضوء الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان فلذلك قال أبو غريرا ماذا قال؟ لا وضوء إلا من حدث. إلا من حدث لا وضوء إلا من حدث هكذا بصغة الجزم لا وضوء إلا من حدث وطبعا في كتاب الطاور ما زاد؟ لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو ريح لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو ريح وقول هنا وضوء معنى لا وضوء وهذا استدلبه البخاري إنه لا وضوء إلا من ماذا مما خرج إنا السبيلين يعني إلا من الخارج من السبيلين لا وضوء والحدث هنا أخص لأعنه ركزوا معي الحدث عند قوله لا رضوء إلا من حدث هل الحدث هنا أخص ولا أعم في أثر أبي وريرة وليس الحديث الآذي هنا هل هو أخص أم أعم لا رضوء إلا من حدث إلا من حدث هل هذا أخص أم أعم أعم الجواب الحدث في قوله أعم لأن كل واحد من الإغماء ومن النوم ومن الجنون حدث أليس كذلك؟ بلا فالذي أغمي عليه هل يعتبر الإغماء ناقض أم لا؟ الرجل أغمي عليه أغمي عليه نعم؟ من نواقب له إذا أغمي عليه لأن ربما خرج إنه شيء ولم لا يبري, يبري ولم يطفر فلذلك الإغماء ناقذ من نواقض وضوء ولذلك ابن نعاش ما ذكر سكر وإغماء جنون فذكر من من النواقض السكر والإغماء والجنون والجنون طيب أنتم تعلمون أن المالكية قالوا إلى أغمية عليه في صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا بعد صلاة المغرب هل يعيد صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الصبح الجواب نعم عين بالمالكية ما لم يفوت ماذا خمس أوقات وفي الموطة أن ابن عمر أغمية عليه فلم يرد الصلاة ولذلك قالوا هناك من قال مثل النوم يردها كالأحناف وغيره هناك من قال لا يردها وهناك بيت يقول الشرع أسقاط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففان المراد وهذا البيت كثير ما كان يكرره شيخنا الشيخ إياه رحمه الله تعالى الشرع أسقاط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففان المراد كذلك من ناحية الإغماء قلنا يدخل فيه أعنى النوم والنوم فيه تفصيل كبير وسيأتي إن شاء الله والمالكي يفصل هناك من قال النوم إما أن يكون مندودا وإما أن يكون ممكن مقعدته من الأرض وإما أن يكون منتجعا وإما وإما, وإما وذكروا أحاديث صحابة كانوا ينامون حتى إن, إن الواحد منهم يشخر وأيضا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكاء العين السهل ثم أيضا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نام وشخر كما في صحيح البخاري في قصة في أنس عندما صلى به في الليل نام وصلى ثم قام ثم نام أيضا وشخر ثم قام فلن يتوضع والمالكي يفسر قال النوم الثقيل منه الوضوء والخفيف لا وضوء فيه ولهم علامات للنوم الثقيل ما هي علامته قال أن تنحل حرواته وأن يسيل لعابه وأن يكلم من قارب وأن يؤذى المؤذن ولا يسمع وأن يكلم من قارب فلا يجيب وأن يسقط ما في يده ولا يجيب هم يقولون أن تسقط السبحة ولا يجيب لو لو مثل بالقلم أفضل أن يسقط القلم من يده ولا يشعر ولا يطفئ فإذا كان هناك بعض الناس نومهم خفيف حتى ولو كان يعني يلطجع ولكنه كأنه يسمع كل شيء كل ما يجري يحس به وهناك من الناس إذا الطجع خلاص ممكن تأخذه وتذهب به إلى ما لست أذكره ولا يشعر فلذلك قالوا هذا هو النوم الثقيم لهذا قال نوم ثقيل هكذا قالوا نوم ثقيل أن يكون النوم ثقيلا أما إذا كان النوم خفيفا الله أبو عبيد صاحب كتاب الطهور كان يقول إذا جلس الإنسان ونام جالسا ونام جالسا حتى ولو كان النوم ثقيل قال لا ينتقل وضوه ومرة في يوم الجمعة جلس في المسجد واحد جالس وإذا به خرج من الريح بصوت ولم يتفطن فقال لهم قم توضأ قال لا أنا نمت جالسا قال له قم توضأ فقال فتوضأ ثم بعد ذلك كأنه رجع في ما كان يعتقد وفيما كان يذهب إليه وفيما كان يرى واضح فمسألة النوم فيها خلاف بين العلماء كبر وفي الحقيقة الصحابة كانوا ينامون حتى إن أذقانهم تضطرب بصدورهم وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نام ثم شخر فقام وصلى وهناك أيضا أحاديث أخرى ولكن قالوا خروج من الخلاف ذهبوا إلى تفصيل المالكية فالقول بالتفصيل هو الذي أصر المفصل فالمالكية قارنوا أنه مستقيم والذي لا يميز به صاحبه يعني بالعلامات والحالات التي ذكرت لكم واضح؟ كذلك الجنون الجنون إذا أصيب الإنسان بجنون العياذ بالله تأتي حالات كما كان يعني المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسرع هناك من يسرع ولا يبري أين هو هذا أيضا يعيد روضه هذا أيضا يعيد روضه وكذلك الإغماء وإن كان الظاهرية قالوا صاحب الإغماء يغتسل وما دليلهم دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بأبه وأمه عندما كان يحتضر أغمي عليه فأمرهم أن يسبوا عليه من مما فاغتسل فقالوا هذا بل يقال الصحيح ان من اغمية عليه عليه الوضوء من اغمية عليه عليه الوضوء فانت اغتسل فلا بأس لكن هو مطالب بما ذا بالوضوء لان ساحته الان ليست خالية من الحدث ولربما حدث والمية تنباه ولربما حدث والمية تنباه وكذلك الذي تجرى له عملية عندما يستيقلها يعني إذا كان على وضوء يعيد الوضوء واضح؟ ثم قال تابع فإذن هذا الحدث قلنا إيش؟ هذا الحدث أعم هذا الحدث أعم ولكن هناك حدث أخص هذا الذي ذكره أبو غرية كيف هو أعم؟ واللي أخص أعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا كان أحدكم في الصلاة إذا كان أحدكم في الصلاة فواجد حركة في دبره أحدثا أو لم يحدث وقع له إشكال فأشكل عليه في الواب فأشكل عليه فأشكل أو فأشكل عليه ماذا يفعل؟ هل ينصرف؟ قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ليحا الحدث هنا الحدث هنا في آل الحديث عام لا خاص خاص خاص وقال العلماء الذي يجعل الحدث نوعا واحدا ما اصاب بل في كلام ابي هريره حدث عام وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث خاص وماذا سماع الصوت او وجدان الريح سماع الصوتي او وجدان الريح اما اثر ابي هريرا فهو ايش؟ حدث عام بل هو في سائر الاحداث يشمل النوم ويشمل ماذا؟ ويشمل الاغماء ويشمل الجنون ويشمل كل هذا نعم اذا فاهمنا هذا فينا كلام ابي هريرا ركزوا لانني احباب أن أنبه على أن الحدث هنا عام وفي كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصفه الآتي فهو خاص هذا هو الفرق بينه نعم ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة, دا في غزوة داة الرقاة دقيقة قبل أن نذكر هذا. ويذكر ركزوا معي ويذكر عن النبي ويذكر عن النبي هذا أيضا وصره اصحق هذا وصره اصحق يعني في في المغازل فلماذا قال هنا ويذكروا بينما في عند أبي هريرة ماذا قال؟ وقال أبوه ريا هنا جزم عند أبي هريرة جزم وعند جابر ماذا قال؟ فيذكروا فيكون السؤال والجواب أنتم مطلبون بالجواب. وأن يكون مطابق للسؤال. لماذا هنا جزم وهنا أتى بصيغة الطمرين؟ لأن صيغة الجزم هي التي تكون بنية المعلوم. قال جاء ها يقول أن قيل أو عن أو يذكر ها أو يقال هذه كلها سياط طمرين. وسياك إن شاء الله. ما قال سراح. صحيح بخارف المعلقات التي تكون بصيرة الجزم والمعلقات التي تكون بصيرة التمرير صيرة التمرير وصيرة التمرير هي المبني المجهور صيرة الجزم هي المبني للمعلوم فإذا ما هو سؤالكم؟ ما هو جوابكم؟ واحد جاء بصيرة الجزم؟ رأسا جاء أخذ نعم تكون عنده صحيح. أوه. هو حتى هذا صحيح لأنه وصله غيره. عنده أن القول الأول أقوى من القول الثاني. من ناحية درجة الصحة. هذا يعني قالوا فيه نظر. ذكروا وقالوا هذا فيه نظر. لأن هذا لا أولا من يجد من أوصاله. هو معلق لكنه وتعلمون أنه معلقات البخاري معظمها. موصولة. لكن ماذا نقول هنا. هو ليس على شر لا هو ذكره لو, لو كان على شرطه لذكره مرفوعا قيل إنه لم يجزم به لأنه ذكره مختصرا وقد ورد مرفوعا ولكنه قال ولكن هذا بعيد هذا الكرماني علل بهذا ولكن الرد قالوا لأن هذا بعيد وقيل لأجل اختلاف في ابن إسحاق ومعلوم ما قيل في ابن إسحاق وذكروا كلاما كثيرا في المسألة لهذا قالوا هذا هو السبب ذكره بماذا بصيغة التمرير بصيغة التمرير م? نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع تعرفونها؟ تعرفون السبب غزوة ذات الرقاع كما في حديث الذي ذكره وهذا هو أوصله ابن إسحاق في المغازي قال حدثني صدقة ابن يسار قال عن عقيل فتح العين عن جابر عن أبي أبوه عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع ذات الرقاع يعني خرجنا مع رسول الله فأصاب فأصاب رجل إمرأة رجل من المشركين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب رجل إمرأة رجل من المشركين فحالثا إلا ينتهي حتى يهرق ذما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم المشرك إلا ينتهي حتى يهرق ذما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع أثر النبي هكذا بفتح الأنز ورد وفتح الثاء ورد إثر صار يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من رجل؟ هذا قال العلماء من؟ أي, أي رجل؟ من رجل يكلأنا أو يحرصنا وفي رواية يحرص من رجل يكلأنا أو يحرصنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال لهم بصمكون بفم الشعب والشعب والشعب معروف طريق بين بين الجبلين الشعب الطريق بين الجبلين قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي يعني انتفق أن يجعل الليل قسمين أنت تقوم في أول الليل تحرصه وأنا أحرس في آخر الليل هذا الذي يحرس أول الليل قام يصلي لم يقول هذه فرصة يجلس مع النيث وينتقل من قناة إلى قناة أو من موقع إلى موقع لا قام يصلي فإذا بالمشرك الذي كان يتبعهم ماذا فعل قال رأى شخصه يعني رأى شخص هذا الصحابة الذي يحرص رأى شخصه أنا ذاك علم أنه ربيئة للقرب فصار رماه بالسامي ركزوا جيدا وكان راميا رماه بالسامي فوضعه فيه فنزعه ورماه بالسامي فوضعه فيه فنزعه ورماه مرة ثالثة بالسامي فنزعه حتى مضى ثلاثة أسهم وتعجب الرجل والرجل لا يتحرك فلما نازفه في رواية نازفاه لذلك يقول فلان نازف يعني حصل له نزيف نزفه وأنزفه حصل له نزيف ماذا فعل لما وقع هذا ركع والسجن ثم انتبه صاحبه أي صاحبه وفِنْتَبَه فلما عرف الرجل أنه عالموا بوجوده قد نذروا به بفتح النور وكسر الضرم ففر الرجل هاربا هرب الرجل ولم رأى المهاجر ماذي الأنصار من الدماء وركز جيدا قال سبحان الله هذا سبحان الله أسلم ماذا أسلم تعجر والتعجب له أسالب لله ضره سبحان الله يا له من رجل لله ضره يتعجب من الضرع الذي رضع من هذا الرجل ما أفعل وأفعل به أنواع من التعجب فسبحان الله ألا أنبهتني أي قلطني عندما ضربك أول ما رمى ألا أنبهتني أول ما رمى. ما رمى قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها فلم أحب أن أقطعها تعلمون الصورة ورد في رواية أنها إيش الحديث إن شاء الله سيأتيكم إن شاء الله هل الحديث صحيح سيأتي في صحي ابن حبان هذا لم يخرجه البخاري هو بن حبان غيره ف. يعني ورد إنه كان إيش كان ح صورة الكهف كان يقرأوا صورة الكهف فلذلك ماذا قال له؟ قال كريهته أن أقطعها يعني يقرأ فيها وكريه أن يقطع الصورة كريه أن يقطع الصورة فانظروا يعني كيف كان سلفنا الصالح يجعلنا الليلة مقسم بينهم ويقومون الليل كما كان يفعل أبو وريرا هو وزوجته وأمته وهم ثلاثة فيقسمون الليلة ثلاثة أثلاث ثلث لأبي وريرا وثلث لماذا؟ لزوجته وثلث لأمته يصطيق الأبو وريرا أول من صليه ثلثه ثم ينام ويوقظ زوجته وتصلي الزوجة وتوقظ أمتها حتى يكون الفجر قد بزق فيصلون صلاة الفجر فيصلون صلاة الفجر انظروا هم في طاعة الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله وما ضيعوا أوقاتهم في الدخول إلى تويتر ومنيت وشيء من هذا القبيل والطعم في العلماء وقصب العلماء وانظر ماذا كانوا يفعلوا قال فانتزعه فاركعا ثم قال أحببت ألا أقطعه أحببت ألا أقطعه وتعلمون من هو هذا المهاجر ومن هو الأنصاري من هو المهاجر ها يذكر على السيارة كما ذكر البيات في الدلائل المهاجر من هو عمار ابن ياسر وأكلم به من رجل ومن هو الأنصاري؟ عباد ابن أبيش، عباد ابن أبيش واحد من هو، المهاجر من هو، عمار ابن ياسر والثاني من هو عباد ابن أبيش والصورة ما هي صورة الكهف، صورة الكهف فلاحظوا الشاهد عندنا قال في غزوة ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاع هذه الغزوة لماذا سميت بغزوة ذات الرقاع وننزفه الدم ننظر لماذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا وركزوا معي جيدا غزوة ذات الرقاع الرقاع قال أهل السياء قالوا الرقاع بكسر الراء المشددة الرقاع بكسر الراء المشددة والرقاع قيل اسم شجرة اسم شجرة وقالها الرقع فسميت بآله الشجرة الغزوة سميت الغزوة بالشجر أو بآله الشجرة وقيل سميت غزوة ذات الرقع لأن ألويتهم كانت فيها رقع وقيل سميت ذات الرقع لماذا؟ لتمزق ماذا خف الصحابة أو خف الصحابة نعم نعم نعم تابع فرم رجل بسهم فنزفه الدم فا فنزفه الدم وركزوا معي جيل فنزفه الدم والنبي قال يعني لما قال من يحرسنا وحرسوا هؤلاء فنازفه الدم طيب ولذلك سجد بسرعة وأيقظ صاحبه لما رأى خوفا لا على نفسه ولكن خوفا أن يؤتي من قبلي خوفا أن يؤتي من قبلي فلم يكونوا يعملون الشيء لأنفسهم فكانوا يخافون أن يؤتوا من قبلي الآن الناس يفعلون أفعال تصرفات سبيانية ولا يلتفتون إلى كون الناس يتكلمون في الإسلام ويتعارون فيه. إنما هو يريد أن يظهر الإسلام الذي يريد هو. فلاحظوا هنا البخاري لماذا ذكر هذا الحديث وهذا الأثر؟ لماذا؟ فنزفوا الدم، نزفه الدم، يعني يقال نزفوا إذا نزف، ومعنى نزف أو أنزف إذا سال إذا سال الدم. وكان كثيرا حتى أضعفه ولذلك يقال هو نزيف ومنزوف هو نزيف ومنزوف لماذا أورده البخاري هنا ذكروا لأن الدم لم يمتد في الباب قوله أنه لا يمتد وقت نعم فالبخاري يستدلع على أن الدم لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ولا الصر لا ينقض الوضوء بل لا هل من مثال آخر يكون أوضح من هذا؟ هل من مثال آخر يكون أوضح من هذا؟ في أن الدماء لا ينقض روده ولا ينقض الصلاة حتى ولو ساء خلاف للإحث. أحسنت قصة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن لما طعن أهاب لغة المجوسي. قصته معروفة لديكم عندما جاء يطلب أن يخفف له سيده من ماذا من ما كان يدفعه إنه كان مجوسيا فقال كم خراج؟ قال كيت وكيت قال وماذا تفعل؟ قال أفعل كذا وكذا قال اصنعني واحد قال أما ما أوجبه عليك سيدك قلي فقال لا لك واحدة تتحدث عليها العرب وكان يقصد عدو الله فقال عمر لمن كان معه إنه يهددني الخبيث يهددني بالقتل إنه يوددني وفعلا قتل وكان يصلي لي صلاة الصبح فطعن في الصلاة بخنجر يقال على أنه كان مسلوما ويقال على أنه قتل نفسه وبقى في بعض الروايات لا أمسكوه أمسكوه وقصة وقصة ابن عمر لما رأى من أعطاه سكين وذهب وقتل قصة معروفة المهم كيف كان جرح العمر كان يثعب دائما يثعب يخرج يصب يسيل حتى إنه لما جاء الطبيب قالوا هل يعيش أعطاه سقاه اللبن فخرج من موضع ماذا الجرح فقال فليوصي فليوصي علم أنه سيموت، لأن هذه ضربة ما هي ضربة عادية، فأغني عليه، فلما أغني عليه، قال بعضهم ألا تؤذنوا، لأن عمر كان دائماً قلبه معلق الأذن، فلما الذنب استيقظ، وقال الصلاة, الصلاة، الصلاة، الصلاة، ثم قال لا حب في الإسلام لمن لا صلاة له، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له سبحان الله خيرون تواصلوا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة, الصلاة وما ملكت إيمانكم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وغيرهم يقول لا دين لمن لا صلاة له ولا إيمان لمن لا صلاة له وأبو بكر يقول لعمر لا تقبل النافية حتى تؤدى الفريضة الصلاة الصلاة وغير ذلك فالشاهد هنا بعد ذلك جعل ماذا استخلاف عبد الرحمن النعوف فصل الله بالناس وقرأ صورا قصيرة فيرى بعضهم قالوا إذا استمر الدم إذا استمر الدم فيكون ماذا يكون ناقر وهذا بعيد لأن الأحناف هم قالوا إذا كانت دم سائلا إذا كان الدم سائلا لأن الأحناف قالوا ويذكر قالوا هذا المقصور به غير سائل أما إذا كان سائلا فيكون ناقضا بل هذا دليل على أنه لا ينقض الهدو وهناك من قال الدم مطلقا لا ينقض الهدو إلا إذا كان ماذا إلا إذا كان سائلا كبيرا فيتوضع احتياطا ولا يوجد دليل على وجوب الوضع والأحناف قالوا يتوضع إذا كان كثيرا فاحشا والمالكية قالوا الدام الذي يقتل الصلاة يكون قدر الدرهم البغلي قدر الدرهم البغلي والشافعية عندهم قولا لا ينقض الوضوء وقول ينقض الوضوء لا فحش ومما يلغز أن الإمام الشافعية قيل له رجل صلى بطهارة كاملة فلما سلم على يمينه بطالت صلاته فلما سلم على يساره طلقت زوجته فلما تحول وجب عليه ألف درهم. وجب عليه 1000 فقال هذا الذي صلى صلى بذن فاحش كثير لما سلم را عبد بمجرد ما راه تبطل صلاته ولما سلم على يساره وجد الرجل الذي كان قد غاب غاب عن زوجته وبقي مده فالرجل اراد يعني تزوج من زوجته وترجع للأول ووجب عليه الفودران لأنه كان له بيت بالكيرا يدفع أجراه فوجب عليه رأى الهيلا فوجب عليه الفودران فوجب عليه دخول الشار فوجب عليه الفودران وعلى أن هذه القصة كلما فيها العلماء قالوا أن الشافعية عندهم كلام طويل في مسألة الدم وإنما لو نصبت القصة لأبد الحنيفة لكان جيداً لماذا؟ لأنه يتوافق معاً ذهبه يتوافق معاً ذهبه نعم وتابع فنزفه الدم فركعه وسجد ومضى في صلاته يعني مضى في صلاته ومضى الدم يسل نعم وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم آه يعني ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم بدون أن يتوضأ وهذا معنى بدون أن يتوضأ يعني ما زال المسلمون في الغزوات يصلون في جراحتهم ولا يتوضأون ولا يعيدون الوضع والدم يسير وطبعا هذا جهاد كان وردا في مصنف ابن أبي شيب هذا صحيح أنه كان لا يرى الوضوء من الدني إلا ما كان سائلا إلا ما كان سائلا نعم وقال طاوس نقح هنا على طاوس إن فيه كلام طويل حتى ندرك صلاة العشاء والله تعالى أعلمه أحكام ونصر الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين ونصر المجاهدين بإعلاء كلمته الله عز وجل أن يرد الصليبيين ومن توحد معه ومن ضعب الإسلام المسلمين وأن يفك أصل إخواننا المظلومين كما نسألون سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين لإعلاء كلمة يا رحمة الرحمن, الرحمن يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته